فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر الله لا يهدي القوم الظالمين ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه؟ هل رأيت أعجب من حال هذا الذي حاج إبراهيم عليه الصلاة والسلام في توحيد الله تبارك وتعالى وربوبيته وذلك لأن الله تبارك وتعالى قد أعطاه الملك فكان ذلك سبباً ل كبريائه وأنفته وجحده لربه وموليه هذه النعم هذا الجبار قال له ابراهيم عليه الصلاة والسلام ربي الذي يحيي ويميت هو يملك الاحياء والإماتة هو الذي يسلب الحياة وهو الذي يعطيها فهو المتفرد بذلك وحده هذا المكابر قال أنا أحيي وأميت من أهل العلم من يقول بأنه ادعى ذلك حقيقة لحياء والإماتة باعتبار أنه يملكها ولهذا انتقل معه إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى أمر لا يمكن معه المكابرة فقال إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب إذا كان حقا ما تقول أنك تحي وتميت فيكون هذا أعني قوله ربي الذي يحيي ويميت كالمقدمة لما بعده من قوله فإن الله يأتي بالشمس من المشرق على قول طائفة من أهل العلم وهو اختيار الحافظ ابن القيم رحمه الله وكثير من المفسرين يقولون بأن قوله أنا أحيي وأميت يعني أنه يأتي إلى من لربما أراد قتله ف. يعتق هذا المحكوم عليه بالقتل ويأتي إلى آخر فيقتله فهذه الإحياء والإماتة وهذه ليست بحياء وإماتة حقيقية بعضها العلم يقولون هذا مراده وكان ذلك أيضا على سبيل المكابرة والجدل الباطل فإبراهيم عليه الصلاة والسلام انتقل معه إلى أمر لا يمكن معه المكابرة فقال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب إن ربي الذي أعبده هو الذي يأتي بالشمس مشرقها فأتي بها من الناحية الأخرى من المغرب إن كنت تزعم أنك تتصرف وتدبر في هذا الكون أل تستطيع تغيير هذه السنة الإلهية فتحير هذا الكافر وانقطعت حجته كما هو الشأن بالنسبة للظالمين والله لا يهدي القوم الظالمين لا يهديهم لحج ولا يهديهم للحق والإيمان وهنا سؤال يرد اذكره أهل العلم وهو أن كثيرا من الظالمين هداهم الله عز وجل فآمنوا الله لا يهدي القوم الكافرين كثير من الكافرين هداهم الله عز وجل فآمنوا المقصود بذلك ومحمله أن الله لا يهدي القوم الظالمين حال ظلمهم وحال الإصرار على هذا الظلم لا يهدي القوم الكافرين المصرين على الكفر كما قال الله تبارك وتعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم فالجزاء من جنس العمل قال فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسن فسنيسره لليسرى واما وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسن فسنيسره يسيره فهذا من كمال عدله تبارك وتعالى يؤخذ من هذه الآية الكريمة من الهدايات والمعاني والفوائد أن المحاجة لإبطال الباطل وإحقاق الحق هذا من مقامات الرسل عليهم الصلاة والسلام لاحظ هذه الآية ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه فالله تبارك وتعالى قص على رسوله على نبيه صلى الله عليه وسلم خبر ذلك بأشرف كتاب وكان المحاج هو أبو الأنبياء وإمام الحنفاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام فمسألة الجدال والمحاجه هذه حالة عارضة ليست هي الأصل ولهذا قال الله تبارك وتعالى أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة فهذا هو الطريق فقال أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة يكون مستصحبا للحكمة وهي وضع الشيء في موضعه يتكلم في المقام الذي يناسب فيه الكلام ويتكلم مع كل طائفة بما يصلح لمثلها الموعظة الحسنة فقيدها بالحسنة ولم يقيد الحكمة لأن الحكمة تكون حسنة دائما لا تحتاج إلى تقييد لا يقال حكمة حسنة لكن الموعظة قد تكون بالتي هي أخشن قد تكون الموعظة قاسية قد تكون جارحة لا الواجب ان تكون الموعظة حسنة يرى الموعظة الحسنة يعط بكلام لا يجرح بكلام طيب محبب إلى النفوس تقبله ويستميلها إلى الحق والموعظة الحسنة لاحظ في المجادلة ما قال المجادلة الحسنة مثل ما قال الموعظة الحسنة ما قال المجادلة الحسنة قال وجادلهم فجاء بالفعل هنا بالحكمة اسم والموعظة اسم وقيد الموعظة بالحسنة في المجادلة ما قال والمجادلة ما جاء بالإسم وإنما قال وجادلهم فتغير الأسلوب فيفهم من هذا فيما ذكره أهل العلم أن التعبير بالفعل بالنسبة للمجادلة أنها حالة استثنائية هي ليست الأصل, ليست الأصل إنما هذه يحتاج إليها مع من عنده شيء من الشبهات عنده موانع صوارف من شبه تحتاج إلى تجليه تحتاج إلى مناقشة وإلا فالمجادلة يكون معها من حضور النفس ما يجعل ذلك في الغالب سبب للتصلب والتعصب للرأي والاعتقاد والمذهب ولهذا ذكر بعض أهل العلم من قدامه على سبيل المثال ما يحصل من حضور النفوس في مجادلات بين فقهاء يقول فتحمر الوجوه لربما يدن هذا إلى هذا أثناء المجادلة لربما جذب لحيته ولربما قذفه في عرضه من شدة احتدام النفوس فقال هنا وجادلهم ما قال مجادلة حسنة قال بالتي هي أحسن فالمجادلة تحتاج إلى الأحسن بالتي هي الأحسن لعل ذلك يكون سببا للقبول ولذلك فإن من يجادل الناس ويناظر ويخرج في القنوات أو في مواقع فيها مناظرات أو نحو ذلك ينبغي أن يتحرى مثل هذا الأسلوب قضية ليست محتملة للاستفزاز استخدام العبارات العنيفة وإنما إن كان المقصود هداية هؤلاء الناس فيتكلم بألطف عبارة بالتي هي أحسن يبحث دائما عن الأحسن الأحسن من الأساليب العبارات وهكذا فهذا على كل حال إن كان لذلك فهو من مقامات الرسل وإلا كثير من المجادلات والمناظرات قد يقصد بها إبطال الحق أو تقرير الباطل أو يكون الجدل من أجل الجدل من الناس من عنده هواية وجادل في كل شيء فهذا مذموم ولذلك لا تكاد تذكر المجادلة في القرآن إلا على سبيل الذم جادلوا بالباطل يجادلونك في الحق بعدما تبين ونحو ذلك إلا في مواضع قليلة مقيدة جادلهم بالتي هي أحسن ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن فهي حالة على كل حال عارضة وهذه الآية في مجادلة إبراهيم عليه الصلاة والسلام لهذا الرجل الجبار دليل أيضا على جواز المحاجة والمجادلة إذا كان ذلك يقصد به إحقاق الحق والبطال الباطل وكذلك أيضا ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم؟ في ربه أن آتاه الله الملك ألي حالة اقتضي التعجب ولذلك عجب الله نبيه صلى الله عليه وسلم من حال هذا الرجل ألم ترى فجاء بهمزة الاستفهام ثم لم التي تدل على النفي فدخلت عليها همزة الاستفهام فهذا حال عجيب وذلك أن الرجل أعطاه الله الملك فكان ذلك سببا لجحوده ومكابرته ومجادلته في ربه تبارك وتعالى فهذا قد يدل قد يفهم منه أن النعمة احيانا قد تكون سببا للطغيان كما قال الله تبارك وتعالى كلا إن الإنسان ليطغى الرآه استغنى لذلك قد يمنع العبد من بعض النعم قد يمنع من الغنى قد يمنع من ولاية أو منصب أو نحو ذلك فيكون ذلك خيرا له فلا ينبغي له أن يجزع وأن يتسخض حينما يرى الآخرين يصعدون أو حينما يرى الآخرين يملكون فإن الله قد صرفه عن أمر قد يكون فيه عطبه هذا المال الذي قد يحصل له هذه الرتبة التي قد تحصل له قد توقعه في شيء من الطغيان والتنكر للحق والكبر ولربما التنكر لأقرب الناس إليه فكم من امرأة تقول تزوجته وهو طالب لا يملك إلا مكافأة في الكلية وصبرت سنين طويلة حتى تخرج ثم بعد ذلك واصل دراسته ثم بعد ذلك صار يعمل شيئا فشيئا حتى صار غنيا ثم بعد ذلك أنكرني ولا يراني شيئا البته وتزوج عليها بعد ذلك ليست القضية في الزواج، لكن القضية في النكران أنه يحتقر هذه المرأة ويعيرها أنها غير متعلمة وأنها جاهلة، ونحو ذلك وهي التي صبرت عليه وقبلت به وهو طالب على مقاعد الدراسة. الإنسان احيانا يترفع، يتكبر، ولهذا ذكر ابن القيم رحمه الله شيئا عن سكر الرئاسة يقول قد يتولى الإنسان ولاية فيتنكر لاقرب الناس إليه يتنكر لاصحابه يتغير عليهم تماما يستغربون هذا ويعجبون يقول بينما لو شرب المسكر فتغير بسببه لا يعجبون يقول فسكر الرئاسة أعظم من سكر الخمر إلا من هداه الله عز وجل ووفقه وصرف عنه دواعي الشر فهنا على كل حال هذه الآية أن آتاه الله الملك بسبب أن الله آتاه الملك صار بهذه المثابة والمكابرة والإنسان قد يسوق الله عز وجل إليه ما يكسره ويذكره بربه تبارك وتعالى لألا يحصل له مثل هذا الطغيان يعني يصيبه شيء من الحاجة الفقر يصيبه المرض ونحو ذلك فيتذكر ربه ويقترب منه ويناجيه ويدعوه ويرق قلبه لكن إذا كان فيه عافية وغنى فإن ذلك مظنة لكثير من الغفلة فيحتاج إلى شيء من التذكير بين حين آخر فيسوق الله عز وجل له بليه مصيبة ألم مرض يمرض ولده تمرض زوجته تمرض بنته يصيبه شيء من الخسارة في التجارة ونحو ذلك تذكر الضعف والحاجة إلى الله والفقر إليه فيبدا يدعو يبدأ يحافظ على صلاته يحافظ على عبادته يحافظ على علاقته بالله تبارك وتعالى فهذه المحن التي تقع للناس هي منح هي منح من الله تردهم إليه ولن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها لكن الله يدني عبده يذكره ويكون ذلك أيضا تطهيرا ل. خطايا وسيئاته كذلك يؤخذ من هذه الآية ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه الله تبارك وتعالى حينما يذكر هذه المحاجة والمناظرة هذا تعليم من الله أيضا لعباده طرق المحاجة وقطع المخالف والمنازع والخصم بأقرب طريق يعني لاحظوا أن ما احتاجت هذه المناظرة إلى كلام طويل ومجالس طويلة وإنما بجملة وانقطع هذا الجبار فهذا تعليم من الله عز وجل فتعلم طرق الحجاج هذا لا إشكال فيه وهذا العلم معروف وألف فيه العلماء مؤلفات في أداب الجدل والمناظرة والمحاجة بأسماء متنوعة لكنها ترجع إلى حقيقة واحدة أداب البحث والمناظرة أحيانا شمونه كما صنف الشيخ محمد الامين الشنقيطي رحمه الله ذلك في جزئين صغيرين لطلاب كلية الدعوة وعصول الدين في الجامعة الإسلامية آنذاك وكان تعليفه بإشراف سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله حينما كان رئيسا للجامعة الإسلامية وكان الشيخ محمد الامين رحمه الله يدرس فيها فكان الشيخ محمد الامين رحمه الله يقول لابد لهؤلاء الطلاب في قسم الدعوة من معرفة طرق المناظرة وكان الشيخ ابن باز رحمة الله عليه يتخوف أن يدخل في ذلك علوم المنطق والسلف حذروا من هذا العلم فكان الشيخ رحمه الله يقترح الشيخ محمد أمين أن يكتب وأن يعرض على سماحة الشيخ عبدالعزيز رحمه الله ما كتبه فإن ارتضى درس عرض عليه ذلك ثم صار ذلك يدرسه مطبوع متداول هذا الكتاب ومن أجمع الكتب في هذا الباب كتاب منهج الجدل والمناظرة في مجلدين كبيرين وهو كتاب حافل جيد جمع فأوعى وكتاب نظيف كتبه مؤلف على عقيدة صحيحة وهو رسالة دكتوراه في جامعة الإمام محمد بن سعود كتاب جيد للغاية حافل إذا قرأته قد لا تحتاج إلى قراءة غيره منهج الجدل والمناظرة كتاب جيد جيد حافل جامع وذكر في عيون المناظرات يعني وقائع وامثله في مناظرات وقعت عبر التاريخ ذكرها جميلة ومفيدة والشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله في آخر كتابه الفتاوى هناك فيه مناظرات ذكرها يعني بين المستعين بالله والمهتدي بالله مثلا فيأتي مسألة فقهية هل الماء ينقسم إلى ثلاث تقسام أو إلى قسمين فيقول المستعين بالله كذا ويقول المهتدي بالله كذا يعلمهم طريقة المناظرة والمحاجة والمجادلة فهذا يحتاج إليه فقد يكون الإنسان من أوعية العلم لكن لا بصر له في المناظرة هي مهارة بد من تعلم ذلك ويوجد في هذا العصر من المناظرين مثلا في النصارى يوجد كتاب منهج القرآن في الحوار مع النصارى الشيخ أحمد ديدات رحمه الله كان في ذلك في غاية الحذق والبراعة وبعده الآن يوجد أحد الكبار المناظرين من القارة الهندية وهو دكتور وطبيب أظن اسمه أحمد نايك هذا جيد للغاية في المناظرة وأيضا هو ما يقدمه وما يناظر فيه وما يجادل فيه على متخصصين في العلوم الشرعية من أهل الحديث في القارة الهندية يعني عنده لجنة مستشارين من أهل الحديث بحيث تكون على عقيدة صحيحة وجادة صحيحة ومنهج صحيح له مناظرات موجودة في الشبكة يمكن لطلاع عليها مبهرة مبهرة مبهرة يعني مناظرة خاصة مثلا في الرياضيات في الكتاب المقدس كما يسمونه في جامعة من الجامعات الغربية تجد هؤلاء في صدمه يذكر لهم الأعداد ويحفظها حفظا دقيقا ولا يحمل معه ورقة فسألته عن ذلك كيف هذا الاستحضار فقال هذا سهل هذا يكون بدراسة يقول نقيم فيه دورات فهو علم يتعلم فقد يكون الإنسان حاذقا في أبواب العلم ولكنه لا يحسن المناظره مجرد ما يخرج مناظرة مع أحد ينقطع وبعض الناس على باطل ولو أردت أن يقنعك أن هذه السارية من ذهب لفعل على كل حال هذا أيضا له اشتراطات وله متطلبات وله آداب ومن تناظر ومن الذي يناظر وفي ماذا تكون المناظرة ليس ذلك لكل أحد على كل حال بقي في الآية هدايات ومعاني دركنا الوقت توقف عند هذا وأكمل في الليلة الآتية إن شاء الله وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وياكم وسمعنا أجعلنا وإياكم هدات مهتدين والله أعلم وصلى الله على النبي محمد عليه وصحبه